وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ بِأَرْنامِ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ ذَرَأَ بَقُومٌ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَتَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا بِجَهَالَةٍ وَمَن عَمِلَ مِن قُم سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّنِي أُهْدِيتُ أَمْ أن أَعْبُدُ الَّذِي تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَنْتَ تَعْبُدُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُضِلِّينَ الدين قل اني على بينه مر ربي وكذبتم به ما لما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصيل قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا اسْتَجِيلُونَ بِهِ لَقُضِيَ بي الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ